بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنام إلا ما يتلى عليكم غير محل للصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا, القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم القنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة, والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم ييسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون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 إذا آتينموهن أجرهن محصنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.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 وإنكم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم أو لا مستم نساء فلم تجدوا ما فتيمم فَتَيَمَّمُوا صَيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَابْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ, إذ قلتم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتُ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ ولا يجد منكم شناء قوم على أن لا تعدل عدله وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَلِلَّهِ فَلْنَيْتَ وَكَلِ الْمُؤْنِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَابَنِ إسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنِي عَشَرَ نَقِيبَ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لوكفرا عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم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 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِمَّا وَعَظُوهُ وَنَسُوهُ حَضًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَبْطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويافوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ أَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ لَفِيكُمْ أَمْبِيَاءٌ أَوْ جَاءَ وجعلكم ملوكه وآتكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدبالكم فتن قلب خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن أم الله عليهم يدخلوا عليهم الباب